فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَا هُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا لَا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 ألف لامين غلبت الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيولبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.